فوقاه الله سيئات مَا مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فسَوخَ يَمونَ إِذ الأغْلالُ فِي أَعْناقِِم والسَّاسِل يُصحبون فِي الحممِثُ فِي النَّار يُسجَعون ثمُ قلَ لَهم أين ما قُُم تُشِكونونَ مِنْ دُ الله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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَافِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ِتابابُوا فُ الصّلَ آياتتُهُ قُرآن عرَمِ يَلِّقَوْمعَمون بَشيرًا وَنَذير فَأَْرَوَ أَكثَرُهُم فَهُم لا يَسْنَع وَقالوا قُلوبُونَا فِي أَكَِّةِ مَِّ تَدِعونَاءِ لَيْهِ وَفيِي آذَاننَا وَقر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 وَما كنتُُْ تَسْستَتِونَأَ شَدَ عَلَكُم سَمْركُمْ وَلَا أَبِصَاركُمْ وَلَا جُلودُكم وَلَا جُودُكُم وَلكظَنَاتُمْ أن اللهَّه لا يَعلم كَكثيرير مَِّ تَعملون.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 وَقَ يَغْنَا لهُم قُرنَا أَفَزََنونَهُم م بَيْنَ أيذهِم وَماَا خَلفَهُم وَحَّ عَلَهِمُ القَوْلُ فيِي أُمَ منِنْ قدَد خَلَتْ مِنْ قَهِم مِن الجِنّ والالْإِاس إِهُ كَوا خاسِرين وَقالَالَ الذي إِك غَرُوا لَا تَتسَعُ لهَا القُرآنِ والالغَوْفِيهِ لَعَكُم تَغلبُون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلق جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 وما يلقوها إلا ذو حر عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ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 الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون مصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز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 أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أه أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان